شروط الحديث الصحيح وقيوده الخمسة أو الستة بنوعيه سواء كان صحيح لذاته أو لغيره كما سبق الحديث على الحسن وتعريفه وما قيل فيه وأول من أشعه وقال بسمه حسنا ومن أكثر من استعمالات هذا المصطلح وأيضا تحدثنا عن نوعيه يعني الحسن لذاته والحسن لغيره كما تحدثنا عن الضعيف وهو أنواع كثيرة ولم نتحدث عن المراتب العليا من الحديث الصحيح المراتب التي يطلق عليها علماء الحديث بأنها الصح الأسانيد وبعضهم يسميها سلسلة الذهب حتى إنهم سموا ما رواه مالك ابن آنس عن نافع مولى ابن عمر عن عبد الله ابن عمر سموه سلسلة الذهب سلسلة الذهب ونافع إذا روا عنه مالك ونافع هذا مولى عبد الله ابن عمر نافع أبو عبد الله هذا ثقة ثبت فقير مشهور. هو من الطبقة الثالثة إذا روى أن عبد الله بن عمر هذه اسمها العلماء سلسلة الذهب وقد قال بعضهم سلسلة الذهب ما عند مالك عن نافع عن الإمام الناسك والإمام الناسك المراد به هو سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وطبعا أنتم تعلمون أن عبد الله بن عمر كما سبق أن قلنا. من السبعة الذين رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من ألف حديث وقد ذكرنا هذا في غير هذه هذه المادة وقد قلنا إن بعضهم جمع من روى أكثر من ألف حديث في بيتين فقال سبع من الصحبي فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر ابو هريره سعد جابر أنس صديقه وابن عباس كذا ابن عمر وتوسع في هذا أيضا الصنعاني في نظمه لماذا لبلغ المارا ثم أيضا الدرجة الثانية ما رواه الشافعي محمد بن إدريس ما الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر والزهري عن سالم عن أبي يعني عبد الله بن عمر ومحمد بن سيرين معروف هذا محمد بن سيرين امام إمام الأئمة وله ترجمه حافله سبقت لنا في ماذا في درس النخبة عن علي وإبراهيم النخاعي عن القامة عن ابن مسعود هذه المرتبة اللي كيسمع العلماء المرتبة الأولى وكل واحدة عند درجة أكثر يعني يبدأون بدرجة الأولى اللي سلسلة الذهب سلسلة سلسلة الذهب ودون هذه المرتبة يعني كرواية بورايدا أو بريد بن عبد الله ابن أبي بردى ابن أبي بردى هذا بورايد بن عبد الله ابن أبي بردى ابن أبي موسى الأشعار الكوفي ثقة إلا أنه يخطئ قليلا وهذا من الطبقة السادسة يعني دون الرطبه التي سبقت بورايد بن عبد الله عن أبيه عن جده عن أبي موسى الأشعاري وكحمد بن سلامة عن ثابت عن آنس وطبعا حماد بن سلامة هو ابن دينار البصري أبو سلامة ثقة عابد أثبت الناس في ثابت إلا أنه تغير حفظه في آخر حياته وهو من كبار الطبقه الثامنه ولهذا يقول الدرهم افضل من الدينار يعني أحمد بن سلامه بن درهم عن ثابت وثابت طبعا ابن اسلم البناني ابو محمد البصري ثقه ثابت من الطبقه الرابعة عن انس ودونهما ايضا في الرتبه سهيل ابن أبي صالح عن, أبيه عن أبي وريره سهيل هذا هو المعروف ابن أبي صالح ذكوان السمن أبو يزيد المدني وهو صدوق تغير حفظه في آخر حياته ولذلك روى له البخاري مقرونا ورواه له أيضا تعليقا وهو من طبق السادسة عن ابيه أبوه أيضا معروف ثقة ثبت يعني يقوله ذكوان أبو صالح سمن زيت لأنه كان يجلب زيت الكوفة فسمي الزيت من الطبقة الثالثة وايضا العلاء بن عبد الرحمن عن أبي, عن أبي هريره والعلاء بن عبد الرحمن هو العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحوراقي أبو شيبل وصادوق لكن ربما وهيما وهو من الطبقة الخامسة هؤلاء جميعهم يشملهم اسم العدالة والضبط إلا أن المرتبة الأولى يعني فيها صفات مرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي أيضا تقديمها على الثالثة وهي مقدمة على روايه من يعد مثلا ما ينفرد به حسنه كمحمد بن إسحاق بن عاصم بن عمر عن جابر وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن وهكذا أنت أيها الطالب قص على هذه المراتب وما يشفيهها والسيوت ذكر هذه المراتب في ألفيته من المقدمة وآخرون حكموا في الطراب لفوق عاشر ضمنتها الكتب يكون عن نافع عن سيده وزيد مال الشافعي وزيد مال الشافعي فأحمده الى اخر ما قال وذكر ذكر ابن شهاب عن علي عن ابيه شهاب عن علي عن ابيه عن جده او سالم عن ابي وذكر باقي الانواع التي ذكرنا هذه يسميها العلماء يسميها المراتب العاليه المراتب العالية الاولى يسمونها سلسله الذهب وقد توسع فيها العلماء اذا قلنا قول المصنف رحمه الله وما أضيف للنبي المرفوع وما أضيف يعني الأحاديث التي أضيفت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسمى أو يسمى الحديث المضاف للنبي والمرفوع لا يسمى مرفوعا وما اضيف يعني معنى نسبة لأن الإضافة هي نسبة قيدية وما اضيف ونسبة إلى التابعي فماذا يسمى يسمى المقطوع لاحظوا المقطوع يعني المصنف قال المقطوع أنه ربما أطلق عليه المنقطع وبالعكس أن فيه تجوز المعلوم أن المقطوع من مباحث المتن هذا معلوم لديكم والمنقطع من مباحث الإسناد إذن فيفهموا من هذا البيت أن الحديث ما تنتهى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسمى مرفوعا وما تنتهى الصحابي يسمى موقوفا يسمى موقوفاً مطلقا يعني مثلا بان يقول قال او فعل ابن عباس او عن ابن عباس موقوفا او موقوف عن ابن عباس يعني ينتهي الى ابن عباس هذا يسمى موقوفا أو لا اذا انتهى به الى التابعي هذا عندما ينتهي به الى التابعي وينسب اليه فيقال له المقطوع ويقال له المقطوع وإن كان بعضهم خصص الحديث بالمرفوع والموقف وأما المقطوع سمه أثارا يعني كيسميه الأثر وربما يطلقون الأثر على المرفوع أيضا ولذلك لاحظوا ما الشيكا نقوله الأدعية المأثورة يعني الأحاديث للأدعية التي تكون مرفوعة وصحيحة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهذا هو اسم كتابه المشتمل على بيان الأحاديث وآثر الصحابة شرح معاني الاثار شرح معاني الآثر إذن فقول المصنف رحمه الله وما أضيف لاحظوا ما وقع على ماذا في قول المصنف وما أضيف ما هذه وقع على الحديث اي الحديث الذي أضافه من من سيضيفه الصحابي ومشي بالضروره الصحابي فقط أو التابعي ومشي بالضرور التابعي فقط أو من دونه فإذا أضافوا للنبي والإضافة سواء كانت اضافه إليه قولا أو أضاف إليه فعلا أو أضاف إليه تقريرا أو أضاف إليه صفة صفة وسواء كان السند متصلا أو لم يكن متصلا فهذا يسمى مرفوعا ولماذا سمه مرفوعا قالوا لارتفاع رطبته لأنك أضفته إلى ماذا إلى صاحب المقام العظيم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإذا قلنا بأنه ما أضفته إلى النبي مرفوع يدخل فيه معنا المتصل ويدخل أيضا المرسال ويدخل أيضا المنقاطع, المنقاطع ويدخل أيضا المعضال والمعلق وخرج من هذا الموقوف والذي يسمونه المقطوع الذي يسمونه المقطوع إذا أما ما أضيف للتابعي فهو المقطوع وما فقوله وما ما هذه واقعه المتن أي المتن الذي أضيف لتابعي وكذا من دونه طبعا مشير التابعي يعني أضف أضفت إلى التابعي قولا أو فعلا وطبعا كيكون خاليا عن قرنة قرنة الرفع وقرنة الوقف هذا يسمى مقطوعا أو منقطعا أو منقطعا ولكن تجوز قالوا له المقطوع والمفروض يقلون منقطع لأن المقطوع غالب ما يكون في المتن وليس في السند والانقطاع هو الذي يكون في السند أما المتن يقال له المقطوع وطبعا المقطوع ليس بحجة يعني المقطوع معروف على أنه مشي حجة أما إن كان هناك قرينه تدل على الرفع فنقول له بأنه مرفوع حكما والقرينه هي اللي كتدل على الوقف اذا وجدنا القرينه فهو موقوف بحال لغا يقول مثلا الراوي عن تابعي قال فلان من السنة كذا وكذا ويذكر ذلك عن التابعي إذا هذا يسمى حل الفاظ متن البيقونية الآن وقف مع هذا المتن يعني شرح إجمالي الحديث المرفوع شنو هو الحديث المرفوع الحديث المرفوع هو الحديث الذي اضيف الى النبي عليه الصلاة والسلام أضافه الصحابي أو أضافه التابعي أو أضافه يعني من جاء بعدهما حتى مثلا أنت إذا قلت قال رسول الله فقد رفعته إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأضفته إليه, وأضفته إليه ثم هذا الرفع إما أن يكون صريحا وإما أن يكون حكما يعني إما أن ترفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتضيفه, وتضيفه أن ترفعه وتضيفه إلى النبي عليه الصلاة والسلام صريحا أو حكما يعني قولا كان أو فعلا أو تقريرا أو صفه بسند متصل أو بسند منقطع ليدخل فيه كما قلنا المتصل والمرسل والمنقطع والمعضل والمعلق وهذه الأنواع كلها إن شاء الله ستأتيكم في هذه المقدمة مع تعريف كل قسم لهذه الأنواع الخمسة ولكن دون المقطوع والموقف فإذن على هذه الطريقه اللي كن اللي كنقولوا هذا كيدخل معنا ماشي يكون عندنا المجموع 8 ديال الاقسام عندنا مثلا المرفوع القولي والمرفوع الفعلي لاحظ وعندنا أيضا المرفوع التقريري المرفوع التقريري والمرفوع الوصفي هذه شحال ديال الصور اربعه ديال الصور فاذا عندنا هذه أربعة الصور مع عندنا النظر كنضيفوا أربعة أخرى لأن كل القول أو كل قسم نقول فيه تصريحا أو حكما المرفوع القولي تصريحا وحكما هذوم الان قسمان المرفوع الفعلي أيضا تصريحا وحكما هذا أيضا قسمان اربعه المرفوع التقريري أيضا قسمان حكمي وصريحي المرفوع الوصي كذلك قسمان تصريحا وماذا آخر وحكما المجموع ثمانية اقسام ثمانية أقسم إذا في الحديث الذي أضافه صحابي أو أضافه تابعي أو من بعدهما يعني أضافه للنبي ونسبه إليه وسواء كان قولا أقوال النبي عليه الصلاة والسلام أو كانت أفعاله عليه الصلاة والسلام أو تقريرا فهذا يسمى المرفوع المرفوع قلنا وهذا المرفوع يدخل فيه ما ذكرنا سابقا ولماذا سمي المرفوع مرفوعا قلنا لارتفاع رطبته لارتفاع رطبته لأنك تنسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن العلماء قالوا ليس بالضرور يكون موقف على النبي عليه الصلاة والسلام ويكون خاص على النبي لأنه يشمل ما أضف إليه يعني قول فقط لا يشمل ما أضف للنبي من قول أو من فعل أو من تقرير ويعني هكذا يقول حتى حتى للأصولين الفقهاء ويزيد الحديث يعني صفة خلقية أو صفة خلقية صفة خلقية أو صفة خلقية مثلا ننظر مثلا إلى قوله إلى قول مصنف وما أضيف للنبي المرفوع المرفوع كلمة المرفوع المرفوع هذا على وزن مفعول هذا اسم مفعول هذا مرفوع مرفوع وهذا اسم مفعول قال العلماء من فعل يقال رافع رافع فإذا عرفنا بالضدية فنقول الرفع هو ضد ماذا ضد الوضع ضد الوضع. الوضع وقالوا لانه سمي مرفوعا لماذا لنسبته الى صاحب الرفعه الى صاحب المقام الرفيع من هو رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ثم هو اصطلاحا اصطلاحا عرفه المصنف وما اضيف للنبي المرفوع والعلماء اخرون يقولون الحديث المرفوع هو ما أضفوا الصحابين أو التابعي أو من دونهما من قولين أو فعلين أو تقريرين أضافوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أضافوه إلى النبي ومعنى أضافوه يعني نسبوه إليه وأسندوه إليه أسندوه إليه وهذا الإسناد سواء يكون وهذا, يعني وهذا الإضافة وهذا الإسناد وهذا النسبة سواء كانت قولا او كانت فعلا أو كانت تقريرا أو كانت صفة خلقيه او صفه خلقيه صفه خلقيه والذي يضيفه سواء كان صحابيا أو كان تابعيا أو كان من دونهما من دونهما أو سواء كان متصلا يعني كان متصل أو كان منقطعا أو كان منقطعا ليدخل معنا في المرفوع ما سبقنا أشرنا إليه من الأقسام يدخل معنا المرفوع الموصل والمرسال والمتصل والمنقطع والمعضل والمعلق, والمعلق. إلا المقطوع والموقوف إلا المقطوع والموقوف هذا هو المشهور في حقيقته. في حقيقته وهناك أقوال أخرى يعني عرفت ماذا الحديث المرفوع الحديث المرفوع يعني الذي أضافه الصحابي أو التابعي ومن بعدهما للنبي عليه الصلاة والسلام قولا كان أو فعلا أو تقريرا أو صفة سواء اتصل سنده أو لم يتصل أو لم يتصل فهو المرفوع علشان نقوله لم يتصل قلنا باش كيدخل معنا المتصل والمر والمرسل والمنقطع والمعضال والمعلق وكيف الموقف والمقطوع والمقطوع مفهوم إذن هذا هو قوله وما أضيف للنبي المرفوع قلنا أيضا سمي مرفوعا لارتفاع رتبته لكونه نسيبا للنبي عليه الصلاة والسلام أو لنسبا لصاحبي المقام الرفيع المرفوع أنواعه أنواعه قال العلماء ينقسم إلى أو يشمل أربعة أنواع وكل نوع يشمل قسمين مثلا المرفوع القولي المرفوع الفعلي المرفوع التقريري المرفوع الوصفي, المرفوع الوصفي هذه أنواع أربعة كل نوع قسمه العلماء إلى التصريحي والحكمي يعني أن يكون قولا تصريحا أو حكما فعلا تصريحا أو حكما تقريرا تصريحا أو حكما وصفا تصريحا أو حكما والأمثلة مثلا نعطي المثال ديال المرفوع القولي لأنه لماذا نقدم القولي على الفعل لأن القول شريعة عامة بخلاف الفعل لأن الفعل ربما يكون شريعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام وربما أيضا وكل قولي ناسخ للفعل ناسخ للفعل ولذلك العلماء دائما يقدمون المرفوع القولي المرفوع القولي بنوعيه شنو هما النوعين ديالو التصريحي والحكمي فلناخذ مثلا المرفوع القولي المرفوع القولي شنو معناه أن يقول واحد الصحابي من الصحابه او تابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ويذكر قولا للنبي عليه الصلاه والسلام يعني هذا يقوله صحابي أو يقوله تابعي او لجد بعد التابعي الى عصرنا الى أن يرث الله الأرض ومن عليها انت مثلا انت كتقول قال رسول الله وهل رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فاذا هذا كيسمى ماذا كيسمى المرفوع القولي المرفوع القولين طبعا هذا المرفوع القولين قسمه العلماء قلنا إلى قسمين الأول كسمه التصريح المرفوع القولي تصريحا مثال ذلك مثل التصريح ما معنى التصريح يعني يجي الراوي ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا إنما الأعمال بالنية مثلا او يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن الاسلام مرئي تركه لا يعني او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله من الاخر فليقل خيرا او ليصمت او قال رسول الله من يرد الله به خيرا يصم منه او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عظم الجزاء من عظم البلاء او قال رسول الله عجبا لامر المؤمن ان امره كله خير وليس ذلك لاحد الا المؤمن ان اصابته سرا شكر فكان خيرا له وان اصابته سرا صبر فكان خيرا له إن أصابته ضر عفوا يعني كيصبر وإن أصابه صراء يعني شكر فكان خير الله وهكذا أحاديث كثيرة يعني هذه كيسم القول تصريحي كيصرح بالقول للنبي عليه الصلاة والسلام يعني يصرح بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الذي يصرحه صحابيا كان أو تابعيا أو دونهما, أو دونهما هذا إيش قلنا هذا المرفوع القولي تصريحا هذا معروف المرفوع القولي تصريحا كي يجي صحابي ولا, تابع ولا تابع التابعين كي يقول قال رسول الله ويصرح لنا بكلام النبي عليه الصلاة والسلام بصرف النظر عن صحته أو عن ضعفه فهو يصرح لنا بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام الحكمي الحكمي حال مثلا يجي آنس أولى الصحابي من الصحابة يقول رسول الله أمر بكذا وكذا أمر بكذا وكذا فهذا قولي ولكنه حكم مثلا امر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة كما في الصالحين وكما رواه أيضا أصحاب السنة الأربعة فعندما يقول امر بلال من الذي أمره أمره طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا له حكم المرفوع القولي لو حكم المرفوع القولي أو يقول مثلا أمر فلان بأن يشفع الأذان أو أمر فلا فلان بأن ينادي في الناس بأن ينادي في الناس يعني أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الأمر وهذا القول الذي يتكلم به هذا الصحابي هو بأمر من رسول الله صلى الله ولكنه صارح ولا حكم حكم هذا حكم إذن هذا المرفوع القولين فكل ما وجدتموه في دواوين السنة في الصحاح والمساند والسنن والمعاجم والأطراف والأجزاء وهكذا يعني صحابي أو تابعي أو من دونهما يقول قال رسول الله فهذا يقال له المرفوع القولي التصريحي إنه يصرح بقول النبي عليه الصلاة والسلام وكل ما وجدتموه يعني في الآثار مثل معاني الاثار او المصنفات كمصنف عبد الرزاق وكمصنف هذا ايش اسمه الشيء ابن ابي شيبه والسعيد بن منصور سنن سعيد بن منصور وسنن الدارمي وسنن البيهقي وسنن الى اخره فما كتوجد أمرنا كذا وكذا او أمر فلان ان يفعل كذا وكذا وطبعا يعني ذلك الأمر لا يصدر عن الوحد يعني من شمعنا أنه نزل عليه جبريل ولكن الجبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره لكنه لم يصرح فإذا قال أمرني رسول الله بكذا وكذا فآنا ذاك لا يكون حكمي يكون أو يقول قال رسول الله كذا وكذا يدخل في القسم الأول المرفوع القولي التصريحي. التصريحي فاذا لم يذكر من امره وطبعا هو مفهوم ان الذي امره هو رسول الله اذا هو صاحب الشريعه فيقول امر فلان بكذا وكذا امرنا أميرنا ان نفعل كذا وكذا في الحج امرنا ان لا نخرج كذا وكذا امرنا ان نخرج العواتق والحياض امرنا هذه كلها امرهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا حكم مرفوع حكمي ان القسم الثاني يعني قلنا المرفوع الفعلي المرفوع القولي القسم الثاني المرفوع الفعلي المرفوع الفعلي ان يقول الصحابي أو يقو او ان يقول التابعي او ان يقول تابع التابعي يعني الراوي الراوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن المكن قلو الراوي يعني من الصحابي إلى آخر واحد من إلى زماننا آخر واحد مطلق يعني من أمة النبي عليه الله والسلام وسلم إلى زماننا فعندما يقول يقول الراوي رأيت رسول الله يفعل كذا وكذا رأيت رسول الله يفعل كذا وكذا رأيت رسول الله يخلل لحيته رايت رسول الله يمسح على خفيه رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذ بلحيته رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الى كذا وكذا رايت رسول الله يصلي الى السترة رايت رسول الله فهذا الف... هذا فعل يعني راى رسول الله يفعل هذا الفعل او يقول صراحه رايت رسول الله فعل هذا قالوا له أتفعل هذا فقال رأيت رسول الله يفعله إذن فهذا يسمى المرفوع الفعلي والمرفوع الفعلي أيضا قسمان إما أن يكون تصريحا وإما أن يكون حكما تصريحا مثلا بحال واحد الصحابي حال نخذه مثلا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال توضع رسول الله مرة مرة وكذلك حديث آخر توضع رسول الله مرتين مرتين وقال اخر توضأ رسول الله ثلاثا ثلاثا وقال آخر توضأ رسول الله وذكر وصفا رابعا أو انه فرق طاره يعني جعل لبعض الاعضاء ثلاثا ولبعضه واحده ولبعضه اثنتين يعني الوصف الرابع المعروف في الوضوء فهذا يسمى ماذا يسمى مرفوع فعلي تصريحا أن الصحابي يصرح بذلك ولا يجي واحد من التابعين ويصرح بذلك ولا من تابع التابعين طبعا هذا يكون جابوا مثلا هذا تابع التابعين جابوا إما من الصحاح وإما من المساند وإما من السنة المهم من دواء السنة يعني بحال هذا اللي ذكرنا ديال عبد الله بن عباس هذا رواه الإمام أحمد في مسنده والبخاري في صحيحه وروى إذن الأربعة صحاب السنة إذن هذا تصريحي لما يقول الصحابين توضع رسول الله وفعل رسول الله فعل رسول الله كذا وكذا ورأيت رسول الله فعل كذا وكذا وهذا فيه نصوص كثيرة أو أن يكون المرفوع الفعلي حكما حكما معنى حكما الصحابين سيعملوا واحد الفعل وهذا الفعل ما كيكونش عنده مدخل للرأي فيه لا مدخلا للراي فيه مثلا حال قصر الصلاه ولا يفطر يفطر في في رمضان ولا يعمل واحد القدر مثلا في في في العباده من العبادات هذه العبادة انتم تعلمون أن الاصل في العبادات التوقف والبطلان حتى يرد الدليل والعلماء يقولون باب العبادة مسدود حتى يفتحه الله أو رسوله فالصحابي إذا فعل فعلا مما لا مدخل للرأي فيه فنقول هذا مرفوع فعلي حكما يعني له حكم, حكم الرفع وهنا طبعا يعني كتجي واحد القضية على أنه لا يسلم لهم في هذا المالكية قالوا بأن من صفر أربعة برود يعني عادي جزله يقصر أما إذا كان أقل من أربعة برود فلا يجزله التقصير احتقى المرشد المعين وقصر من سفر أربعة بورود ظهرا عصرا عيشا إلى حين يعود فناستدلوا باثر ابن عمر واثرني عباس رضي الله عنهم في أربعة بورود فقالوا إذن هذا هو دليلهم هذا هو دليلهم وقالوا بأن هذا في حكم الرف في حكم الرف لأنه ماذا؟ مما لا مدخل للرأي فيه وهذا هذه توسع فيها كثير من الناس يعني مما لم تغلل الراي فيه ما لم يكن إذا اتفقوا عليه ما لم يكن اجتهادا ما لم يكن اجتهادا لا يجي الصحابي يقول واحد الحاجة اجتهادا يعني وأنتم تعلمون أن قول الصحابي إذا خلف ليس بحجة ليس بحجة فعليه فما قاله المالكية خلفوا هناك أثر أخرى يعني تعارض هذا الاثر الذي ذكرنا الذي ذكرناه. كذلك عندنا القسم الثالث اللي هو المرفوع التقريري المرفوع التقريري والمرفوع التقريري هذا كي يقول به حتى علماء الأصول وعلماء الفقه التقريري يعني أن يقول الصحابي أو يقول التابعي أو يقول غيره يقول بأنه صحابي من الصحابة فعل فعلا بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام ما انكرش عليه ما يذكرش لنا شيء حاجة كالدل على أنه انكر عليه لذلك الفعل ولا يروي لنا انكاره لذلك الفعل الفهم يعني ولذلك يقولوا القول ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام واشهره على الناس وأطلقه ولم يبين على أنه خاص هذا هو القول أن لو بين أنه خاص وتعلمون أن تاخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز لعلمنا أنه خاص به أو خاص ببعض الأفراد ولكن لما يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب العموم إنما قولي لواحد كقولي لمئات شخص يعني كما كان يقول النبي عليه الصلاة والسلام في المبايعه إنما قولي لمرأة واحدة كقولي لمئة امرأة أو كما قال فإذا خطاب النبي عليه الصلاة والسلام لخلاد بن رافع المسيء صلاته قال فإذا فعلت ذلك فقد صحت صلاتك أو فقد تمت صلاتك يعني هذا خطاب له هو, هو خطاب للأمة كلها فعندما يخاطب واحدا فهو أمر لنا نحن أيضا فهو أمر لنا أيضا ما لم يرد الدليل يخصص ويبين أن هذا الأمر خاص بهذا أن هذا الأمر خاص بهذا إذا هذا يسمى القول بنوعيه الحكمي والتصريحي والفعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في الجماعة وأظهره في الجماعة وأظهره وأيضا ولم يبين أنه خاص به يعني كمثل قيام الليل، وكمثل أيضا التعدد، وكمثل أيضا مسألة الصلاة، يعني صلاة النافلة، يعني بدون عذر، لأنه ليس كأحدنا، ليس كأحدنا، كما في الصحيح. وأشياء أخرى، فإذا فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، أو للوصال، إنما أبيته يطعمني ربي ويسقيني، فمثل هذه القضايا إذا فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، في جماعة وواظب عليه فهذا يقال له ماذا الفعل بنوعيه يعني سواء كان الحكمي أو تصريحي أو إلا أن الحكمي ينبغي الا يكون يعني قاله الصحابي عن اجتهاد فإذا خالفه صحابي آخر لا يكون حجة لا يكون حجة مفهوم والتقرير ما فعل بمحضر النبي عليه الصلاة والسلام وأقره ما فعل بمحضار النبي مثل أكل الضب أكل بمحضار النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما قدموا النبي لحم الضبي وتقدم النبي ليأكل فقالت إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام هل أخبرت من النبي فلما أخبره يعني أمسك أمسك عن الأكل يعني ورفض أن يأكل فكان معه صحابي لعله خالد بن الوليد الشكوى مني فقال أحرم هو يا رسول الله قال لا يعني قال غير موجود في بلدي قومي فلذلك تجدني أعافه وكذا في مسألة الأكل المطبوخ معه البصل أو التوم فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكله فلما صحابي رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجع الققر اكل فقال يا رسول الله أحرام هو قال لا إلا أنني اناجي من لا تناجي إلا أنني اناجي من لا أناجي وكما أقرأ عمر بن العاص يعني في الغزوة المعروفة أو في الملحمة المعروفة أو السرية المعروفة هي غزوة ذات السلاسل فلما يعني أصبح جنوبا تيمما وصل بالصحابه بالصحابة ومنعهم من إضرام, النار من إضرام النار مع أنه كان, كان البرد قارسا فلما شكوه للنبي عليه الصلاه والسلام قال له لماذا فعلت هذا قالوا يا رسول الله لأن النار إذا اضرم النار العدو يعرف قدرنا ونحن قله قال يعني مكيده الحرب قال اما قالوا كيف صليت بهم يعني وانت على جنوب وتيممت قال يعني كالبرد وخشيت ان اغتسلت يعني مشقه فتلاقى الله عز وجل لا يعني مسألة تكليف فضحك النبي عليه الصلاة والسلام <تصفيق> قيل إن المالكي يقول هنا ضحك على جرأته يعني جرآة عمرو العاص هذا, هذا افتيات عن الشر يعني إقرار له مشي لأن لو كان هذا باطل أو كان هذا منكر لبينه له رسول الله لبينه رسول الله إذن أيضاً قلنا هذا هو التقرير. التقرير هو أن يقول الراوي يعني التقرير المرفوع التقرير أن يقول الراوي أو أن يفعل الراوي الراوي أن يقول فعل بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام كذا وكذا ولم ينكر عليه عليه الصلاة والسلام يعني من كرشه عليه ذلك الفعل الذي فعل بحضرته. فإذا كان المفعول التقريري إما أن يكون تصريحا وإما أن يكون حكما هذا الآية اللي ذكرها عمر بن العاص رضي الله عنه ولا تقتلوا أنفسكم لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما تصريح قلنا كنا نقول ورسول الله حي ورسول الله حي أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ويسمع ذلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينكر بل رواية البخاري كيقول كي عبد الله بن عمر بأنهم كنا والصحابة متوافر نقول أبو بكر وعمر ثم يمسكون وفي رواية كنا نقول أبو بكر وعمر وعثمان ثم يمسكون ولكن أصبح الآن من المسائل مجمعة أن الأئمة على هذا الترطيب الخلافي يعني الخلاف كما كما كانوا مرطبين في الخلافة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسيدنا علي كان يجلد من يؤتى به يفضله على على أبي بكر أو عمر خلقوا تا باحد يفضلني على أبي كان وعمر إلا ضربته حد المفتري حد المفتري اذا هذا يسمى ماذا يسمى التصريحي المرفوع التقريري المرفوع التقريري التصريحي, المرفوع التقريري التصريحي المرفوع التقريري التصريحي أو الحكمي او الحكمي وهذا يدخل فيها قضية عمر بن العاص يعني لما أقرأوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما والحكمي مثل الحديث اللي هو مرفوع عند يعني ماشي مرفوع يعني رواه الشيخان, الشيخان يعني كيقول الصحابي هو جابر بن عبد الله كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا نعزل على عهد رسول الله على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم والقرآن ينزل إذا هذا مرفوع تقريري حكمي مرفوع تقريري حكمي وكذا ما ورد مثل هذا في أشياء أخرى إذن هذا يسمى مرفوع تقريري حكمي أما كنا نفضله والنبي عليه الصلاة والسلام حي بين أظهرنا والصحابة متوافر يعني ونقول أفضل أمة افضل هذه الامه بعد نبيها ابو بكر وعمر هذا في صح البخاري وهناك ايضا عند غيره يذكرون بعد ابي بكر عمر ثم عثمان ثم علي ثم علي اما عبد الله بن عمر في الصحيح كيقول وكنا نمسك يذكرون ابي بكر وعمر ثم يمسكون ثم لا يفضلون أحدا بعدهما هذا معنى المرفوع التقريري المرفوع التقريري هو قلنا نوعين. كذلك المرفوع الوصفي. المرفوع الوصفي هو الراوي يوصف لنا النبي عليه الصلاة والسلام. والراوي هنا عندما نقول الراوي مش الصحابي فقط. صحابي ولا التابعي ولا تابع التابعين ولا حتى أنتم. إذا لا لا لا نعيد هذا مرة أخرى. فما قلناه في الأول يعني هو مضطرد على كل الأقسام الأربعة أو الثمانية يعني يجر ذيله على هذه الأقسام كلها يعني أن يكون الراوي صحابيا أو تابعيا أو تابع, التابعين أو تابع التابعين مثلا يجي ويوصف لنا الرسول يعني يذكر بعض الشمائله ويقول مثلا كان رسول الله أحسن الناس خلقا أحسن الناس خلقا ويقول مثلا يا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا أو خلقا أو خلقه يعني وصف من أوصف أو يقول كان أبيضا مليئا مقصدا وكان وكان إذن يذكر لنا وصف من أوصف مثلا يجي عننا القضية المرفوع الوصفي والتصريحي. يقول كان النبي عليه الصلاه والسلام ابيض مشربا بحمره مشربا بحمراء. هذا المرفوع الوصفي هذا هذا المرفوع الوصفي يصف لنا النبي عليه الصلاه والسلام وكان النبي عليه الصلاه والسلام ليس بالطويل ولا بالقصير البائن يعني هكذا يصفه عليه الصلاه والسلام وكان كذا وكان كذا يعني وقد كتب العلماء في شمائله كتبا عظيمة ذكروا فيها ومن أعظمها كتاب الشمائل للترمذي وقد حقق الآن وشرح يعني شروحات عليه كثيرة ومن آخر يعني تحقيق الشيخ الألباني تحقيق الشيخ الألباني إذن هذا المرفوع الوصفي تصريحا تصريحا معنى أن يصريح لنا بوصف النبي عليه الصلاة والسلام يصلح به ماذا الراوي يقول كان أبيض مليحا مقصدا وكان بعيد ما بين المنكبين وكان يعني أبيض مشربا بحمره وكان إذا غضب احمرت أوداجه وكان كذا وكذا إلى آخره إذا ضحك يتبسم وكان إذا ربما ضحك حتى ظهرت النواجده ربما, ربما هك كل هذه أوصاف يعني تصريحيا تصريحا القسم الثاني المرفوع الوصفي حكما حكما يعني الصحابي يجي الصحابي يقول أمرنا بكذا أمرنا بكذا لظهور أنه عليه السلام فعل ما ذكر فالفعل يوصف لفاعله امرنا بكذا فهو مرفوع وصفه ولكن الصفة لفاعله الفعل صفه لفاعله يعني لما يقول أمرنا بكذا يعني لظهور أنه عليه السلام فعل ذلك يعني هذا الفعل الذي يذكره لا يكون فعل النبي عليه الصلاة والسلام مفهوم؟ إذن هذا هو المرفوع بأنواعه الأربعة وبأنواعه الثمانية المرفوع وطبعا يعني معروف علاش قلنا بانه مرفوع ل ارتفاع رطبته ارتفاع رطبته او اذا تقول مثلا في الوصف ايضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا احسن الناس خلقا انا نشوف ايضا وما اضيف للنبي المرفوع وما لتابعين هو المقطوع وما لتابعين هو المقطوع يعني الحديث اللي نسب وأضيف لتابعي فمن دونه غير التابعي فقط فمن دونه الحديث اللي غدت نسبه الى إلى ماذا إلى التابعي فمن دونه يعني سواء كان قولا أو كان فعلا أو كان تقريرا أو كان صفا وطبعا قلنا دائما وكان خاليا من ماذا خاليا عن قرينه الرفع أو الوقف فإن صدر منه باجتهاد كان موقوفا وإلا فهو مرفوع فهو مرفوع وما لتابعين هو المقطوع وما لتابعين هو المقطوع ولاحظوا يعني تقرير التابعي تقرير التابعي أو تقرير الصحابي أو قول التابعي أو فعل التابعي أو صفة التابعي مع القيد المعلوم وهو أن يكون خاليا عن قارينة الرفع إذا كان تابعي وعن قارينة الوقف عن قارينة الوقف مفهوم التابعي وتقريره مثلا هل يعد من الحديث بعضهم عدوا من الحديث بعضهم عدوا من الحديث يعني من الصحابي وتقريره وأيضا التابعي وتقريره قالوا بأنه يعد من الحديث هذا لا يرضاه المحدث أن فيه توسع غير مرضي لأن تقرير الرسول هو المعمول به هو الذي يعد من الحديث لماذا؟ لأن الرسول الذي يقر على شيء حاجه هو مبلغ عن الله عز وجل هو مبلغ عن الله عز وجل ممكنش لا يمكنه السكوت عن منكر وإذا سكت عن البيان وقت الحاجة كانت شريعا كانت شريعا وهل الصحابي كذلك بل هتابعي التابعي, التابعي لا الجواب لا ابدا إذا فقولهم بأن الصحابي تقرير الصحابي أو تقرير التابعي كتقرير النبي هذا غلط فادح غلط الفادح وطبعا لان النبي عليه الصلاه والسلام مبلغ عن الله عز وجل ما يمكنش يسكت اذا شاف المنكر ما يقدرش يسكت واذا سكت على فعل من الأفعال او على قول من الأقوال هذا كيدول على ان ما سكت عنه النبي عليه الصلاه والسلام تشريع لنا واما الصحابي او التابعي فلا يجوز له ان يسكت على شيء بيدعو أنه تشريع مفهوم والتابعي طبعا عرفه العلماء هو من لقيا صحابيا وكان مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام دون أن يراه وزاد بعضهم ومات على, الإسلام. ومات على الإسلام هذا هو التعريف المشهور إلا أن بعض العلماء ومنهم سفيان الثوري وغيره قالوا بأن التابعي لا يعتبر تابعيا إلا إذا لقي بعض الصحابة وأخذ عنهم ويزيد أخذ عنهم هذا قال به بعض العلماء قالوا لا يقال له تابعي إلا إذا أخذ عن الصحابة وبعضهم قال لا يقال له من كبار التابعين إلا إذا أخذ عن الصحابة وهذا بهذا القيد يعني والصحيح أن التابعي هو من لقيه صحابي ولو صحابي واحداً وطبعاً المكي القاكي يكون مؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام مشيكي القاه هو لا زال على كفره يعني ماشي معنى إنه يكون مؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى يراه لا يعني ما يكون شراءه هذا كذا ذك الساعة كتكون صحبة ما كتبقىش بأناء بأنائه تابعي كي بقاش تابعي إذا وما أضيف للتابعين تابعوه قلنا عرفنا شو شكون هو شنو كيكون هذا كيكون منقطع أو مقطوع يعني الاثر أو الحديث اذا سمينا حديث تجاوز أو الخبر اللي كنضيفه للتابعي أو اللي كنضيفه اللي, اللي جاب بعد التابعي سواء كان قولا أو فعلا وبس ما تقول ليش يتقرير ما تقول ليش يعني هذا كيسمى المقطوع والمقطوع عنده امثله كثيرة وفيه أيضا أنواع المقطوع مثلا حل غير قلنا حل إروال البخاري ذكر البخاري في صحيحه يعني مقوله للحسن البصري في الصلاة خلفاء الائمه المبتدعه قال صلي وعليه بدعته صلي وعليه بدعته إذن هذا مقطوع هذا مشي مرفوع وكذلك قوله الإيمان ليس بالتمني ليس بالتمني وإنما الإيمان ما وقر في القلبين أو في رواي في الصدرين وصدقه العامل وفي رواي الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي وإنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العامل يعني العامل صدقه يعني عامل الشيء يقول الإيمان في القلب ولكنه هو يفعل كل مبقات هذه تزني وتقول إيمان في القلب وهذه عارية وتقول إيمان في القلب, في القلب وهذا يحلق لحيته ويقول الإيمان في القلب وهكذا لو كان الإيمان في القلب كما يقولون لا ظهرت آثاره على جوارحهم الشيء عارية الأفخار البادية والصدور بارزة وهي تمشي متبخطيرة ويصورها لهم الشيطان ويقف على عجزها اذا اقبلت وادبرت كما قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا خرجت استشرفها الشيطان كما قال مرأة عورى يعني هناك تقول لك لا الايمان في القلب واذن اين الكفر حتى الكفر في القلب على هذه النظريه الارجائيه إذن هذا قلنا حكم المرفوع وحكم المقطوع قبل ما نقول الحكم المقطوع الفعلي المقطوع الفعلي مثلا القول هو قلنا حل قول حسن البصري عليه بدعاته المقطوع الفعلي حل قول إبراهيم بن محمد بن البنتاشير كان مصروق يرخي كي يقول كان مصروق يرخي السطر بينه وبين أهله ويقبل على صلاته ويخليهم ودنياهم ويخليهم ودنياهم حتى قالوا بان ابنائه او بأن عائلته كان اذا دخل الى الدار سكتوا واذا دخل في الصلاه يعني لغطوا وتكلموا وفاريحوا وضحكوا وهو لا يبالي مقبل على على على الله عز وجل وعلى صلاته وما أضيف للنبي المرفوع وما للتابعين هو المقطوع وطبعا حكم المرفوع المقطوع حكم المرفوع المقطوع كسائر الأحاديث فيه الصحيح بنوعيه وفي الحسن بنوعيه وفي الضعف بسائر أنواع الضعف بسائر أنواع الضعف مش معنى أنه ضعيف عنده حالة واحدة فهو يعني تعتري هذه الأشياء اللي قلنا تعتاري مسألة الصحه ومساله الحسن ومساله الضعف وما اضيف للنبي المرفوع وما للتابعين هو المقطوع قلنا المرفوع على وزن مفعول على وزن المرفوع ضد الوضع كذلك المقطوع المقطوع على وزن ماذا على وزن مفعول فهو اسم مفعول كما قلنا في المرفوع اسم مرفوع والقطع ضده ماذا قاطع ضد هو صال ضد هو يعني قطع الحبل قطع والديه قطع جيرانه قطع صاحبه هذا القطع ضد وصال كما قلنا دائما اما ان نعرف الشيء بحقيقته وبانواعها طبعا أو بالضد او بالضد واستلاح ما اضيف إلى التابعي ما أضف إلى التابعي أو إلى من دونه من قول أو فعل أو فعل مفهوم؟ يعني معنى ما أضف الإضافة يعني نحن لم نعرف الإضافة سبق أن عرفنا الإضافة في النح قلنا نسبة تقييديه نسبة تقييدية توجب جر الثاني منهما أبدا ولذلك تقول اضفت ظهري إلى الحائط معنى أضفته اسندته الى الحائط. الحائط فانا أيضا تقول أضفت الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام معنى ناسبته إليه واسندته إليه وتقول اضفت الحديث إلى التابعي أو تابع التابعين فمن دونهم من قول أو فعل فمعنى أنك اسندت الحديث إليه إلى التابعي أو من دونه وطبعا قلنا المصنف عبر بالمقطوع عبر بالمقطوع وهذا قلنا تجاوز وفي الحقيقة المقطوع غير المنقاطع المقطوع غير المنقاطع لأن المقطوع من صفة ماذا؟ من صفة المت أما المنقاطع فمن صفات الإسناد, من صفات الإسناد. يعني معناه أن الحادث المقطوع يكون كلام تابعي ولا كلام تابع التابعين هذا كيتسمى المقطوع وقد يكون السند متصلا الى ذلك التابعين مفهوم إذن فالمقطوع تنبه المقطوع كيكون في ماذا في المتن والمنقطع كيكون في الاسناد فالمقطوع اللي ينسب للتابعي لتابع التابعين يعني وخار يكون السند متصل إلى ذلك التابعي على حين أن المنقطع يعني أن إسند ذلك الحديث غير متصل منقطع كي يكون الإسند غير متصل وما عندوش, ما عندوش علاقة بماذا بالمثل لا تعلق له بالمثل نفهم وقد بينا أمثلته بينا مثل المقطوع الفئ القولي يعني بأثاري الحسن البصري اللي كي قل عليه بدعته هذا رواه البخاري والفعلي ذكرنا حديث أو قول إبراهيم بن المنتشر كان مصروق يرخي السطراء بينه وبين آله ويقبل على صلاة ويخليهم ودنياه إلا أن المرفوع إذا كان صحيح يحتج به وإذا كان غير صحيح فهو كسائر الأحاديث وليعمل به الصحيح أنه لا يعمل به وحتوى إن كان خفيف الضعف خفيف الضعف وبعضهم اشترطا شروط ثلاثة وبعضهم قال يعمل به ولكن لا يجوز إنشاء العمل به أما إذا ورد في الفضائل فهو أيضا هذا محفز ومشجع فقط إذن هذا فيما يتعلق بالمرفوع اذا إذا كان صحيح يحتج به في الأحكام وفي غيره أما يعني المقطوع يعني إذا كان إذا كان مثلا يعني ثبت أنه من سبل قائله أو من كلام فلان أو فعل أحد المسلم كذا وكذا وهذا وكانت القارنة كالدل على أنه مشي مرفوع مشي مرفوع هذا لا يحتج به لا يحتج به في شيء من الأحكام الشرعية أبدا أما إذا كانت قارنة كالدل على رفعه حاجي واحد تابعين ويرفعوا النبي عليه الصلاة والسلام ولما كيرفعوا هذاك ذيك الساعة ما كيبقاش مقطوع كيبقى عنده حكم المرفوع المرسل حكم المرفوع المرسل بفهم وطبعا هنا واحد تنبيخ سنبوه نبوه الطلب عليه ضروري يعني أطلق بعض المحدثين حل الإمام الشافعي وكذلك الإمام الطبراني يعني كيطلقوا المقطوع وكيقصدوا به ماذا المنقطع المنقطعه يعني اللي كيكون الاسناد ديالو مش متصل وهذا الاسناد يعني كيكون فيه انقطاع هما كيقولوا هذا الحديث مقطوع هتوجدوا هذا غالبا ما كيعمله بزاف الطبراني وكذلك الشافعي إذا قراتم الكتاب ديال الأم كتوجدوا الان كيقول هذا مقطوع هذا مقطوع وماذا يقصد ما كيقصدش المتن كي قصد السند بأنه مش متصل مش متصل هذا استلاح لهم ولا مشحة في الاستلاح ولكن هذا الاستلاح عرفت بغيت عليه لأنه غير مشهور غير مشهور فهم إذن الشافعي ممكن يعني عنده استلاح ديره أو نقول بأن الشافعي قال هذا القول قبل ما يستقر هذا الاستلاح اللي كيف رق بين المقطوع والمنقطع أما الطبراني يعني طبعا لأن الشافعي كان دقيم استقر هذا هذا الاستلاح يعني المقطوع يطلق على المتن والمنقطع يطلق على الإسند كي يكون مش متصيل أما التبراني يعني قالوا بأنه أطلق عليه المنقطع أطلق المقطوع على المنقطع يعني تجوز فقط تجوزنا عن الاستلاح تجوزا عن الاصطلاح وطبعا يعني معلوم ان العلماء كيقولوا لا مشاحه في الاصطلاح والائمه مادام كيكونوا بهذا النوع هذا وهذا الثقل هذا وهذا الوزن فكيكون عندهم الاصطلح ديالهم والاحاديث المقطوعه غالبا ما كتوجد بزاف يعني في كتب الاثار حلم وصنف ابن أبي شيباء ومسلم عبد الرزاق وكذلك توجد أيضا اللي التفسير اللي كتروي التفسير بالآثر حال تسير ابني جرير ولا تسير ابني أبي حاتم ولا تسير ابني المنذير وكذلك الدور المنثور تسير القرآن بالمأثور وهكذا وكذلك يعني بحال كتاب معاني الآثر وشرح معاني الآثر للتحاوي وغيرها يعني بحال سنانة سعيد بن منصور هذا الآن نرى مطبوع تقريبا كامل وسنن دارمي دارم وغيرهم هذا هو كي يعتنيوا الذي يعتنيه بماذا يعتنيه أو بالآثار أو الموقوفات والمقطوعات الموقوفات والمقطوعات وكذلك حتى الموطا الموطا مالئ بهذه إذن هذا معنى قول المصنف رحمه الله وما أضيف للنبي المفوع وما لتابع هو المقطوع وما وما المثل الذي اضف فما واقع على المتن يعني لتابعين مشغي التابعي فقط ومن دونه وسوء كان قولا كما قلنا في مسألة صلي وعليه بدعته صلي خلفه وعليه بدعته أو فعلا كما قلنا في مسألة, مسألة مصروق ولكن قلنا يكون خالي عن قارينات الرفع والوقف فهو المقطوع وطبعا المقطوع قلنا مشي حجه مشي حجة إذا ما كانت شي قارنة كدل على أنه مرفوع كدل على أنه مرفوع وأنا قد بينت هذا في منظومتي على يعني مثل البيقونيه فقلت بأن المرفوع يعني بهذا التفصيل اللي ذكرت الآن تفصيل اللي ذكرت حيث قلت أما الذي يعني بعد ما ذكرت المقدمه قلت اليك اقسام الحديث اخنها بعضا فلا تركن لغو مقالي منها الصحيح ذاك اول مسند ما شذ أو ما سيم بالاعلال راويه فعل كل, كل عدل ضابط يعنى به في الضبط والايصال الحق به حسنا خفيف ترقه ترقه تبدو الرجال به نجوم ليالي ويجوز ترقه أما الذي عرّضت الحسن دني ذاك الضعيف وليس بالمقلال ما قد أضيف إلى النبي فمرفع ولتابع هو مقطع الأذيل ولتابع هو مقطع الأذيل والله تعالى أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته